ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وَلِذَالِكَ خَالَ قَغُم وَتََّتْكَالِمَةُ رَِّكَ لَ أَم لَأََّجَهًاَّ مَ مِنَ الْدَِّةِ وَنَّاسِ أَجَمَ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 وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُكُمْ عَلَى مَا كَانَتْكُمْ إِنَّ عَامِلُونَ وَأَنْتُمْ تُرَوْنَ إِنَّكُمْ تَظْهَرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألف لامر تلك آيات الكتاب المبين إن لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت تَمِنْ قَابِلِهِ إِلَى مِنَ قبله لمن